حقوق الطبعي والتوزيع في مملكة البحرين محفوظة لدى مركز الوفاء للتسجيلات الإسلامية هاتف 17264026 وشرعا لا يجوز نسخ هذا الإصدار او بثه على الإنترنت وكيل التوزيع في المملكة العربية السعودية مركز فجر الثقافي للإنتاج والتوزيع القطيف الربيعية هاتف 05 في الامارات العربية المتحدة تسجيلات سندس دبي هاتف 04 39 في دولة لبنان تسجيلات بنت الهدى هاتف هاتف 03 61 04 حقوق الطبع في دولة الكويت تسجيلات الثقلين ابني الجار هاتف 22 وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح هاتف 2 4 7 1 3 والله ولي